Bağız bıllahimin al şeytanı radim. Bismillahi al Rahman al Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Al Rahman al Rahim. Malik yamidin. İyakan abdu ve صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. وبما يود الذين كفروا لم كانوا مسلمين ذرهم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 لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ كُلْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّنِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وسيدنا وحفظناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُشْتَغِلِينَ مِنَكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّي فَأَخِّرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُظْهِرَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صراط علي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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك مغلام عليم قال أبشرتموني على أن نستني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك من حق فلا تكن من القانطين قال ومن يطغنب عن رحمة ربه الا الله قال فما خطبكم ايها المرسلين قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا على آل لطف ان لم ننجهم اجمعين الا ان راته قدرنا انها لمن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 ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع نصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخجون قالوا أولم ننهك عن العالمين Qala هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة المشيقين فجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإيمانهم مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا كانوا عنها معرضين وكانوا ينحيون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا تأتي فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعاً من المفانئ والقرآن العظيم لا تمُدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر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 بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من, من أبده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون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 وتحمل أتقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بفق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السميل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ إن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا أَذَرَأَ في مختلفا ألواله إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكنوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَغَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَجُونَ لَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعنلون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم هذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزعمون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بني لهم من القواعد فخر عليهم استغفوا من فوقهم وأتوب العذاب وأتوب العذاب من حيث لا يشعرون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 فلا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَلْيَقُلُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بِسَمَثْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَا رَبُّكُمْ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 تقرير الذين تتوافهم الملائكة ضيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 وقال الذين اشركوا له ساء اللهم ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعمدوا الله واجتنبوا الطاوات فمنهم من هدى الله ومنهم حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ من يَمُوتُ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 بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أن يوم الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبوا على ربهم يتوكّمون. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ سيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبين فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فُرْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُفْتَرِونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّقِذُ إِلَّا هَٰئِنَّثْنِي إِنَّمَا هُوَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ فَإِنْ يَا يَا فَرْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَلَيْسَ اللَّهُ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا لَّهُ يتوارى من القوم من سوء ما مشر به أينسكه على هون أم يدسه في التراد ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ يُؤَخِذُوا اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ وينعالون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرما أن لهم النار وأنهم مفرضون تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِدْرَةً نُشْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِرًا لِلشَّارِبِينَ ومن سمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سَكَرًا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقنون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم من كل كل الثمارات فسلك سبل ربك ذولا يخرج من بطونها شراب مختلف إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يرد إلى إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقُ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٍ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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستضيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو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 أَل يَسْتَوِي وَجْهُهُ الَّذِي يُمْرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَلْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Alem yarou ile tayir musakkaratin fi jowi smana ma yumsukhunna illa Allah inn وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفْوَنَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وأغبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم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 وَأَلْقَمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِنَّا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى رَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُبَّةٍ أَن كَثَرَ تَتَّخِذُونَ أِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَعَ مِنْ أُمَّةٍ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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتزلق السوء بما صدت عن سبيل الله ولكُم عذابٌ عظيمٌ ولا تشتَوُ بعهدِ الله ثمناً قليلاً إنَّمَا عِندَ الله وَخيرُ لكم إذ كُنتم تعلمون ما عِندَكم ينفد وما عِندَ الله باقٌ وَلَنَرْزِيَ النَّذِينَ صَبَرُوا أجرَهم بأحسنِ مَا كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مضمئن إن من الإيمان ولكن من شرح ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عذاب من الله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 وَقَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُضْمِئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَوَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ مُّلْحَدٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ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 ثم إن ربكَ الَّذي نَعَمِلُ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ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 وَاَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا والذين هم بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لله رَبِّ العالمين